أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ممن يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى